وإن كُنتم رضائا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستن النساء أو لمستن النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كافر غفور أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظِلُّ السَّبِيلِ